أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين يقول هذا السائل رجل لبى بالعمرة دون أن يشترط فيها ثم لما وصل مكة مرضت زوجته فخلع إحرامه ورجع إلى بيته ماذا عليه بارك الله يقول السائل رجل لبى بالعمرة دون أن يشترط فيها ثم لما وصل إلى مكة مرضت زوجته فخلع إحرامه ورجع إلى بيته ماذا عليه؟ خلع الإحرام ليس امرا بيده خلع الإحرام ليس أمراً بيده إذا دخل في العمره وجب عليه اتمامها واتم الحج والعمره لله وليس له أن يخلع وخلعه للاحرام لا عبرت به، هو لا يزال محرما لأنه ليس بيده خلع الإحرام فهو الآن لا يزال محرما وباقيا على إحرامه حتى وإن خلع الإحرام الإحرام باقي وليس بيده خلع خلع الإحرام فالرجل لا يزال محرما والواجب عليه أن يعود إلى إحرامه إذ هو لا يزال على الإحرام وأن يؤدي عمرته نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل بعض الخطباء وإذا كان متزوجا واتى أهله فيترتب عليه احكام أخرى يسأل عنها أهل العلم نعم أحسن الله ليك يقول هذا السائل بعض الخطباء يبدأ خطب خطبة الجمعة كل جمعة بحديث إنما الأعمال بالنيات فهل هذا الفعل صحيح ما نعرف في السنة أو في عمل السلف بدأ كل خطبه به لكن التذكير بهذا الحديث العظيم بين فينة أخرى حتى يثبت ويرسخ عند الناس فهذا مناسب لأنه من الحديث التي عليها مدار هذا الدين نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل حججت في العام الماضي ولكن نسيت أن أطوف طواف الإفاضة وعند الذهاب ايضا في اليوم الثامن الى منى ما قلت لبيك اللهم حجا فقط بل قلت في الميقات لبيك اللهم عمره وحجا وفي هذا العام حججت عن شخص اخر وقبل طواف الافاضه تذكرت انني لم اطف طواف الافاضه في السنة الماضية فطفت طواف الافاضه لهذا للعام الماضي وطفت ايضا طواف الافاضه لمن حججت عليه فهل هذا فعلي صحيح فهل فعل صحيح إذا كان صاحب هذا السؤال مصاب بشيء من الوسوسة فلا يلتفت إلى مثل هذه الأمور تذكرت لأن الشيطان يأتي على لبعض الناس بعد سنتين أربع خمس سنوات من أدائه الحج ويقول أن تركت كذا أو لم تفعل كذا وبقي عليك من حجك كذا حتى يشككه في عبادته فمثل هذه الشكوك والظنون التي تأتي بعد انقضاء العمل لا عبره بها ولا يلتفت إليها وأما إذا كان على يقين أنه أن حجه الماضي قد ترك منه طواف الافاضه فعمله الذي قام به عمل صحيح عندما طاف, طاف الافاضه في حجه لهذا العام لأن طواف الافاضه ركن من أركان حجه السابق وباق في ذمته ويجب عليه أداؤه أو قضاه وقد أداه وقضاه في حجه لهذا العام وإذا كان في هذه الفترة التي قضاها في بلاده باقيا عليه طواف الافاضه قد أتى أهله فعليه أن يذبح شاة لفقراء الحرم لأنه قد تحلل التحلل الأول فلا يفسد حجه قد تحلل التحلل الأول فلا يفسد حجه ولكن يجبر هذا الخلل الذي حصل به فيه بساتن يذبحها ويقدمها لفقراء الحرم نعم أما إذا كان غير متزوج فلا يلحقه شيء لا يلحقه شيئا نعم أحسن الله ليك يسأل هذا السائل عن حكم السبحة السبحة لا نعلم لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم لما وصفوا تسبيحه عليه الصلاة والسلام قالوا كان يعقد التسبيح بيده اي يعد التسبيحات بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه وكان في زمانه الخرز موجود والخيوط موجودة ولو كان خيرا لارشد الأمة إليه ولرغبها عليه الصلاة والسلام فيه ولفعله ولفعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وهم السباقون لكل خير فالخرز موجود في زمانه ونظمه متيسر وهو أمر معروف ليس امرا وجد في فيما بعد ومع ذلك لم يفعل عليه الصلاة والسلام ولم يرشد إليه ولم يفعله أحد من أصحابه رضي الله عنهم وكل خير في اتباعي من سلف نعم أحسن الله يقول هذا السائل ما حكم طلب الدعاء من الغير طلب الدعاء من الغير إذا كان القصد به النفع العام للجميع لأن دعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجابة فلا بأس بذلك حتى يشيع الدعاء بين المسلمين يدعو بعضهم لبعض بالخير لا بأس بذلك أما على وجه الاحتياج للدعاء أو أن الدعاء إنما يستجاب وينال المقصود إذا دعا لي فلان أو نحو ذلك هذا لا ينبغي والله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل كنت أطوف طواف الإفاضة وفي الشوط الرابع وقيمة الصلاة فصليت فهل أبدأ من جديد أو أبدأ من حيث توقفك في الطواف لأداء الصلاة لا يقطع عليك طوافك ب... وعليه فإن مواصلتك الطواف بعد الصلاة وإتمامك ما انتهيت إليه من طوافك عمل صحيح نعم وهذا يسأل عن جدة هل هي ميقات جدة ميقات لأهلها لأنها داخل المواقيت فمن كان من أهل جدة يهل من بيته من بلده من جدة أما الآفاقيون والقادمون من بلدانهم فليست ميقاتا لهم ليست ميقاتا لهم وعليهم إذا كانت وجهة الطائرة إلى جدة إذا حاذوا ميقات بلدهم أن يحرموا وإذا أحرموا من جدة يكون يكونون بذلك قد تركوا واجباً من واجبات الحج وهو الإهلال من الميقات. أحسن الله إليكم يقول هذا السائل ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور؟ وهل يدخل المسجد النبوي في هذا الحكم؟ المساجد التي فيها قبور لا لا يصلي فيها لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بلحظات قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. في اللحظات الأخيرة يعني بعد هذه الكلمات بلحظات قلائل توفي عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. ومن هذا الحديث وغيره استدل أهل العلم على عدم جواز الصلاة بالمساجد التي فيها قبور للعن وللوعيد الشديد الوارد عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في ذلك وأما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام فليس داخلا في ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيت عائشة وبقي على هذه الحال زمن الخلفاء الراشدين في حجرة عائشة وهي خارج المسجد ثم في زمن بني أمية أدخلوا الجهة الشرقية التي فيها فيها حجرة عائشة أدخلوها أو زادوا المسجد من الجهة الشرقية وهذا العمل من هؤلاء وإن كان أنكره السلف رحمهم الله وأنكره أهل العلم في ذلك الزمان لا يخرج المسجد النبوي عن فضيلته التي قالها عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم استرعوراتي وآم روعاتي. هذا من الدعوات الجامعة. وقد ورد هذا الدعاء مطلقاً ومقيداً. ورد مطلقاً يعني تقول في سائر الأوقات اللهم آم روعاتي وسرعوراتي. ورد مقيداً في أذكار الصباح والمساء. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي واعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي هذا يقال في الصباح وفي المساء ومعنى آمن روعاتي أي أرزقني الأمن و روعات أي ما يروع الإنسان ويخيفه وعدد جمع الروعات لأن الذي يروع الإنسان ليس شيئا واحدا روعات الذي يروع الإنسان ويحصل لقلبه خوف منه أو يحصل لقلبه روعة من أمور كثيرة فقال اللهم آمن روعاتي أي أسألك أن تؤمن ترزقني الأمن ولا يحصل لي الروعة من الأمور التي تخيف الإنسان أو تلحقه في هذه الحياة وقوله واستر عوراتي العورة ما يسوء الإنسان انكشافه ويدخل في ذلك العورة عورة الرجل وهي من السرة إلى الركبة والمرأة أمام الرجال كلها عورة وجهها ويدها فقوله, وقوله فقوله استر عوراتي يطلب من الله عز وجل أن, يس أن يرزقه الستر في عوراته كلها أي كل شيء من أعماله يسوءه أن ينكشف ويدخل في ذلك انكشاف العورة يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يستر عورته ولهذا أقول وذكرت هذا في بعض الكتب في التعليق على هذا الحديث أقول المرأة في هذا الزمان يتأكد عليها العناية بهذه الدعوة اللهم امن رعاتي وستر عوراتي لأن هناك خطط آثمة كثيرة جدا لهتك عورات النساء وهتك ستر النساء في كثير من المجتمعات ولهذا هتك فعلا عورات كثير من النساء أصبحت المرأة المسلمة تخرج وساعدها أو عضدها بائن وشعرها مكشوف وصدرها بائن وربما أعلى فديها باديا للرجال وفخذها أو ساقها بائن هذه عورات محرمة لا يجوز المرأة أن تكشفها ولهذا يتأكد على المرأة أن تسأل الله عز وجل أن يستر عوراتها حتى لا تقع في معاول الهدم التي وحتى لا تقع فريسة للخطط الآثمة عبر القنوات وعبر المجلات وعبر الشبكة الانترنت خطط كثيرة جدا للإطاحة بعورة المرأة وهذه كعورة المرأة فعلى المرأة ان تتصل أو أنت تسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يستر عورتها وأن يحفظها من الفساد الذي وقع فيه كثير من النساء والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين